برضو. كنت أنظر في الانترنت على مقطع مأخوذ من فضائية شيعية مأخوذ من فضائية شيعية شيخ من مشايخ الشيعة كله بيجي أساوي ويجاوب شو السؤال سؤال بقول ما يلي واحد عنده أربع زوجات طلق واحدة صار عنده قدش ثلاث راح يتزوج واحدة شو صاروا اربعة اجوا ولادي اللي اتطلقت اجوا ولادي اللي اتطلقت ضغطوا على الاب بدك ترجع امنا طب هركيت كيف بده يرجع امه معاته بصير خمسة او بده طلق واحدة يعني مش معقول يطلق واحدة يعني من هيك مالهاش زنب هركيت بصيره خمسة اذا رد على الشيخ فقال هذا الشيخ قال لا يجوز انه يتزوج يرجعها لأنا بتصير خمسة بس أنا عندي حل عنده حل شو قال بتزوجها متعة <تصفيق> معناته اللي يعدد أكتر من أربعة يرباك هذا عندهم موجود هذا عندهم مش إنه الشيخ جابها من عنده مش إنه أخطأ أنا بس اعتبرتها مدخل لاحظوا فتوى إيشي معناته بإمكان يكون عندك مية وميتين وثلاث مية بس إيش المهم يكون إيش؟ يكون آآ آآ متعة يعني بمعنى آخر معناته لي لي ما بصير نقول تتزوجها متعة تتزوجها كلمة تزوجها معناته زوجة وهو أكثر من خمس زو أربع زوجات معناته المتمتع بها ليست زوجة لاحظوا المتمتع بها ليست زوجة بدليل كمان انه مش واجب نفقتها شوف هيها بدليل انه ممكن تكون خامسة وسادسة وسابعة المتمتع فيها بدليل انه لا تجب نفقتها بدليل لا ترث اذا مات لا ترثوا بدليل انه ما بتعتدش ثلث حيضات بكفح حيضة أو ثنتين قال, قال الأحوط ثنتين أو خمسة واربعين يوم قالوا ماشي شو لاحظه إذن تطلع على إيه إيه أحكام الزوجة في الإسلام مش موجودة فيها ترث لا ممكن تكون خامسة نعم يجب نفقتها لا طب تطلق تطليق لا شو تطليق تنقضي وخلاص المدية وخلص تطليق. برضو منطبك عليها طلاق طيب إذا واحد تمتع بصبح محصن يعني بعدين أنا نج من من منقيم عليه حد المحصن ولا حد البكر لا حد البكر لأنه هذه بتحصنش هاي هذه متمتع بيها بتحصنش يعني إطلاقاً مش أحكام الزوجة إذا إيش معنى قول الله سبحانه وتعالى اللي قرأها الشيخ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على وعط احتمالين بس إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هي مطقش القرآن ليش؟ با هي زوجة أمز زوجة إذا كانها زوجة معتمدة بتترث لو طلقت تطلق بتحيد ثلاث حيضات تحصن إذا تزواجه واحد بصير محسن تفاصيل أحكام الزوجة طب هذه إذا مش أحكام طب ما القرآن قال إذن والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هون جيد أقول وإن كنت أنا دائما بكون بحاول أكون بعيد عن هذه المسألة يعني بمجتمع عام إنه حاول بعض العلماء أهل التفسير إنه يستفيد من هذه الآية في حرمة الاستمناء حرمة الاستمناء يبدو أنهم موجدوش دليل لا من سنة ولا من غيره على حرمة الاستمناء فصاروا يدوروا في القرآن وين يعني فقالوا هاي بقول فمن ابتغى وراء ذلك والاستمناء وراء ذلك ايش الكلام عن النساء ايش علاقة الاستمناء بالموضوع وخصوصا أنه استخدم على اللي هي متعدية للآخر ولذين هم لفروجهم حافظون إلا على على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم على صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجك معناته لا يجوز أنا أنظر لعورتي لأنه هاي بيقول احفظ عورتك إلا من زوجك معناته معنات على نفسي لا يجوز ليه والله شو اللي اقترح ذاك الشيخ الشيعي زواج متعة خلاص نصير خامسة وسادسة آه معناته خلينا نروح شوية مع بعض للآية 24 من صورة النساء لأن هذه الآية بيزعمه مش بس الشيعة مش بس الشيعة وبعض أهل السنة من المفسرين بيزعمه إن هذه الآية لها علاقة بالمتعة بيزعمه لأنه ممكن بعض المؤهل التفسير تجدون زلق في هذا الاتجاه طبعا متعمد أنا كلمة زلق لأنه مش صحيح أنه في دليل في هذه الآية على المتعة اللي هي الآية 23 من سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم بظل يتكلم في المحرمات بعدين ندخل في الآية 24 بيستمر الكلام عن المحرمات ثم يقول وأحل لكم ويجوز تقرأوها برضو وأحل لكم وأحل لكم ما وراء ذلك ما وراء ذلكم ذلكم مشيكي هي أفكرة إذا كنت عم بتخاطب واحد ممكن تقول له ذلك ممكن وممكن إذا ثنين ذلكما جماعة ذلكم بشيك ذلكم إذا مرات استخدام ذلكم عند مخاطبة الجماعة وذلك ممكن نخاطب الفرد وذلكما مما علمني ربي كان يتكلم مع من يوسف عليه السلام؟ لما قال ذلكما مما علمني ربي كان يتكلم مع من السجنين سجل. اثنين عشانهم اثنين شو قالهم ذلكما هون عم بيقول ها, ها وأحلى لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين لحظة فَمَا استمتعتم به منهن فَآتُوهُنَّ أُجْهُرَهُنَّ فَرِيضَةٌ طيب نشوف أول شيء لاحظوا أن السياق هو سياق إيش؟ سياق عن المحرمات اللي المحرمات حرمة مؤبده لا يجوز الزواج منها حتى لما يقولوا أن تجمعوا مثلا بين الأختين هذا مؤقت أنك تجمع بين الأختين يظل محرم الجمع بين اختين تمام عم يتكلم عن المحرمات اي طبيعي بعد ما يتكلم عن المحرمات يقول وحل لكم ما وراء ذلكم يعني ايش ما وراء ذلك خلاص هاي النساء المحرم الزواج منهن، الباقي ايش مباح اذا الكلام عن الزواج مش عن المتعة الكلام عن الزواج السياق عن ايش الزواج وإذا كان عن المتعة معناه وين الكلام عن الزواج إذا كان عن المتعة وين الكلام عن الزواج الغريب بيكون الكلام عن المحرمات من النساء بعدين الكلام عن المتعة طب وين الزواج الزواج الدائم وينه منين جاء طبعاً الإشكال نشوف من وين جاء الاشكال الإشكال, الاشكال إشكالين إشكال منهم شخص من أئمة اللغة أظن الزجاج من أئمة اللغة الزجاج قال هذه الآية غلط فيها غلط عظيم كثير من الناس لأنهم لا يعلمون في اللغة هذا اللي بيقول من الكلام إمام من أئمة اللغة الزجاج إنه هذه الآية بالذات غلط فيها غلط عظيم وأرجع الغلط لأيش أرجع الغلط لأنهم بيعرفوش في اللغة ومن اللي بتكلم قاعد إمام اللغة الزجاج ليش ممكن يكون في مفسرين بيعرفوش في اللغة ممكن في ممكن ما يعرفوش في أصلا في علاوة في آئمة اللغة بطبوا مرات في اللغة أيش يعني بطبوا يعني ممكن تجد هم يتبنوا شواذي اللغة ممكن من أئمة اللغة ما بعرفش ممكن بعرفش ليش يعني البشر بيعرفوا كل شيء يعني ليش حركت أئمة اللغة الإنجليزية بيعرفوا كل شيء في الإنجليزي مثلاً أئمة اللغة الفرنسية بيعرفوا كل شيء في الفرنسي أئمة العربية بيعرفوا كل شيء لا لذلك مرات تجد أنت إنه جماهير أهل اللغة قالوا هذا الشاذ بتمنى إمام في اللغة كلام طيب في لها أسباب لكن كلام الزجاج أنا في رأيي ممكن نعترض عليه شوي صغيرة نعترض في وين قال لأنهم بيعلموش في اللغة مش هذا السبب الوحيد لأنهم بيعلموش في اللغة لأنه في ناس لا عقيدته السابقة وأفكاره السابقة يبتنعكس هو بيعرف لغة لكن ليش بنحرف عقيدته السابقة وذلك الاصل بالمسلمين احنا نعلمهم ايش يكونوا قدر الامكان متحررين متحررين من التأثيرات المختلفة التأثيرات المختلفة مشان لما يفكر يفكر وهو حر في النص احيانا في مؤثرات عقائد سابقة يعني بمعنى اخر اذا امام من ايمة الشيعة مش ممكن تقنعوا بالموضوع باي حال من الاعوال هذه الاية متعة وخلاص لو تجيله من مليون باب بيطلع من مليون شباك وانا مجرب ايش يعني مجرب وانا عم بقرأ في كتب التفسير من الشيعة و كتب التفسير تجد ك كث... ال... الانسان ال... ال... المفسر الشيعي تجده ماشي معك تمام تمام تمام تمام لما تجي بدعته لما تيجي بدعته ببطل يعرف عربي طب ما هو امام في العربي بطل يعرف عربي ليش ذي لباكم احنا ممكن نوقع فيها احنا ذي نفس الموضوع اذا بنكون متعصبين كيف تربينا وكيف فهمونا وحنا صغار نصيره نلف وندور نصيره نلف وندور وندور لها على حلف اللغة وغير اللغة هذا بصير اذا الزجاج شو بقول الغلط فيها غلط كبير لانهم بيعرفوش لغة لا اه مش بس لانهم بيعرفوش لغة ولا انه الانسان بطبيعته يغلب عليه اذا مش متربي تربية سوية ومش معلم كيف يفكر ما بتفكير سوي ويكون ويكون مراقب نفسه ما هو برضه في شهوة شهوة تمش بشهوات كثيرة من ضمنها إيش شهوة في إن الشيء المقنع فيه يثبت انه هو صح آه طيب نيجي نن شوف الآية أولا وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني من النساء أن تبتغوا باموالكم لأنه ممكن لأنها علاقة زوجية علاقة شريفة وراقية وراقية ممكن بعض الناس يشوف موضوع المصاري والمهر غير لائق ممكن هيك ناس يشوفه الناس حساسي كثير أنه يعني الزوجية أرقى من هيك أنه يكون فيها مهر وثلاث تلاف واربع تلاف وخمس تلاف إلى آخره وعشرة آه ايه كلها كي بعه شره ولا ايش فلا فيبدو انه هون اجى قال انه اوحل لكم انت ما وراء ذلكم انت تتقوا باموالكم اي اول قضيه اول قضيه نتحرر منها انه يجوز يجوز اعطاء المهر ومش بس يجوز واكثر اذا من كان متحرج من موضوع المهر لا الله أباح لكم وأحل لكم أن تبتغو بأموالكم يعني ما بيجي بقولها في البيع والشروة في البيع والشروة ما هو الناس بتبيع وبتشتري بالأموال لكن هون لأنها مسألة إنسان وإنسان علاقة زوجية وأبوي وأمي وجدي وجدتي فبالتالي إيش هذا إيش إيش هاي؟ ليش دخلت في الموضوع لا الله قال ويبدو القضية إلى حكم في موضوع كيف كينونت المرأة كمان والهدية والتفاصيل هاي كلها فقال أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم إذن أول مباعرون إيش تكلمت عنه الآية أنه يكون في مهر أن تبتغوا بأموالكم بس بشرط الابتغاء بالأموال هذا يكون على أساس الزواج الحلال محصنين غير مسافحين، يا محسنين قابلها ايش المسافح. المسافح منهم. المسافح مش قضية فقط الزاني. اللي بيكون هم وهم وبس بس بس بس انه بدو صبها الميات. وهو شو معنى السفح؟ او أو دم مسفوحان شو يعني الدم المسفوح؟ الدم السائل. آه. السفاح معناته فيها صب المني كمان. يعني. طب هذه الله خالق العلاقة الزوجية والتفاصيل هايك والمني والبويضة وهالتفاصيل لأنها هذا ايه في النهاية بيخرج عندنا الانسان صور ابنك وحفيدك وابوك وامك وددتك كله وإحنا هايك هذا اشي جميل جدا أتصور محصنين غير مسافحين والمتعة اصلا شو بيكون القز منها المتعة شو بيكون قصد منها بقصد منها يعني احصان ما انتو قلته لا تحصن لا تحصن المرأة المتمتع فيها يعني لو تزوج عشرين متمتع فيهن ما هو مش زواج أصلاً ها ما هو برضه في النهاية إيش مش محصنه بدليل الإذانة لا نقيم عليه حد المحصن إذا مش محصنين مش محصنين ومش يكون همكم إنه هالماء يبدأ نصفها محصنين غير مسافحين واصلا المتعة لا هي المتعة مش محصن ومسافح اه بجوز بعض الناس قاعد بسألني شو المتعة انت بتقول متعة لك ساعة وقال انسينا انسينا المتعة اللي هي يعني تباح عند الشيعة انم شيعة الشيعة الاسماعيلية اللي هم عندها كفار لا اه الشيعة الاسماعيلية تحرم الشيعة الزيدية اللي هم أقرب ناس إلنا لا يحرمون الخوارج لا يحرمون أهل السنة يحرمون إجماع وإذا في أقوال هنا وهناك كلام هذا ما له علاقة بخرق الإجماع مجمع الأمة على حرمة ال وإنسوا هذا اللف والدوران اللي بيصير عند البعض ولمن اللي أباحها الشيعة الاثنا عشرية الشيعة الاثنا عشرية اللي بسموهم الجعفارية هذول بيبيحوها أما تصور الإسماعيلية اللي هم عندنا كفار الشيعة الإسماعيلية بتحرمها الزيدية اللي أقرب الناس إلها بحرموها الخوارج بحرموها زي العبادية الأب... والإباضية اللي هو موجود منهم فرق الآن الخوارج موجودة في عمان وفي الجزائر شوي ماشي كله يحرم كله يحرم إيش المتعة المتعة أو بلاش المتعة الزواج المؤقت الزواج المؤقت لأنه شو قال هذا الشيخ وهو جاوب شو قال قال ممكن يتزوجها متعة عشرين ثلاثين أربعين سنة يعني حط في العقد أربعين سنة ثلاثين خلاص هذه الاختيارة قدش بتتعيش يعني يعني يرجعها ام لولاد الخامسة هاي يعني بإمكانه يكتب عقد بينه وبينها لمدة ثلاثين سنة شو لاحظها إذن هو الزواج المؤقت تزوجتك لمدة مئة سنة ممكن المؤقت المية شو بصير تسعين والتسعين ممكن يصير الأربعين والأربعين يصير إيش سنة والسنة ممكن شهر والشهر ممكن إيش يوم واليوم شو ممكن يصير ساعة وممكن يصير ربع ساعة ولذلك أنا دخلت بعض مواقع مش بعض مواقع موقع السيستاني مش بعض المواقع موقع السيستاني يعني مواقع رسمية بسألوا سؤال للسيس ثاني بقول له إنسان أنه أنا عاقد عقد المتعة مثلا خليني أنا أوضح السؤال يعني عاقد هو إياها للساعة 12 من الساعة 10 إلى 12 قبل الترويحة تمام يفرض يعني مدير سكرتيرا قصدي آه عاقدين للساعة 12 دقت الساعة 12 وهم في حالة علاقة جنسية شو مسأل للسيس بقول له بجوز يجوز لأكمل العلاقة دقت ساعة دقت ساعة 12 من على 12 من العشر إلى 12 لي أكمل التقي النقي شو قالوا قالوا لا يجوز لا يجوز ولكنه ليس بزينة شو يعني ليش مش زينة احنا اتفقنا على 12 بيجوز بقول له لا يجوز بس ايش مش زنا مش زنا اكيد في لها حل يعني كان ممكن لها طرق يعني ما ادري ممكن تجديد العقد يجوز ولا ما يجوز هاي مشكلة المهم اه شفتوا وين قديش الارتقاء في العلاقة قديش الارتقاء في العلاقة الزوجية ما شاء الله طبعا طبعا المشكلة تكمن وين طبعا ما يخداش الوقت مشان نفسر شوي فما استمتعتم به من هون قلولي بس قبل له بخمس دقائق المشكلة وين يا محترمين المشكلة انه بيعطوا زواج المتعة كما لا يعطوها لزواج الدائم اذا شوفوا الزواج المتعة الزواج المؤقت بوقت بغض النظر قد قديش الوقت بغض النظر قد قديش الوقت لانه ممكن لو واحد يجينا قلنا له عقد عليها لعشرين سنة الناس يعني تبلعها ماشي الحال لعشرين حياة زوجية هاي اما ربع ساعة وعشر دقائق وممكن خمسة العجيب في الموضوع انه ما يلي اولا هذا الزواج التمتع ما بده شهود بده شهود بغير اذني وليها باطل باطل باطل الحديث اللي روته عائشة رضي الله تعالى لحظه فش شهود ثاني، فيش داعي موافقة ولي الأمر، فيش شهود، وفيش موافقة ولي الأمر. بجوز يقولون لا انت مش دقيق هيك، لأنه في منهن، في منهن نسوان لازم في يكون موافقة ولي الأمر. مين؟ قال البكر. معناته اللي سبق لها تزوجت هذا بدهاش ولي الأمر. يعني بمعنى آخر، السكرتيرة اللي سبق لها أنت تزوجت حتى لو أبوها موجود وجدها موجود. هذه بتقدر تزوج المدير ربع ساعة بدون ما شهود بدون ما تسأل أبوها تمام مين اللي ب... مين اللي يجب إنه يكون فيه الهوالي مين اللي الهوالي البكر البكر غير المستقل شو يعني اللي بتشتغل البكر اللي بتشتغل وبتنفق على حالها هذه برضو بدهاش هوالي البكر اللي بتنفق على حالها ما نك كتير البنات اليوم عندنا مالهن مثلا بيشتغلن وبقبضن أكثر من أبوها تمام هذه مستقلة هذه برضو بدهاش ولا بس البكر اللي غير مستقلة في نفقتها واللي أبوها وجدها موجودين يعني ذمية الأب والجد خلاصنا يا أخوها ما لكش علاقة يا أخوها ما لكش علاقة في داعي شهود فيجدع شهود في داعي في داعي ولي أمر فيجدع ولي أمر أقولكم بهذه الطريقة بها وأنا وأنا أقول تعدد مرات بهذه الطريقة أسوأ من الزنا ليش؟ تقولون لي ليش أسوأ من الزنا؟ ليش أسوأ من الزنا؟ شوفوا أولاً جردوا الزواج من كل من كل الامور اللي, اللي الدين اجي احتاطنها مشان يكون في شهود ما فيش ولا يا امر ما فيش ربع ساعة ماشي الحال اب بس خلينا نكون برضه دقيقين بدها تعتد يعني محيضه والاحوط حيضتين وبعضهم قال 45 يوم اي افرقت عن الزنا انه يعني في في على القليلة خمسة وأربعين يوم تقدرش تمام <تصفيق> طيب ليش أسوأ من الزنا؟ لأنه أولا العجيب فيهم العجيب فيهم إنه يأتوا بأحاديث من عندهم للأئمة منسوبة هذه الأحاديث شو بتقول؟ تجعل من المتعة قرب عظيمة إلى الله خصوصا النسوات اللي اللي بتمتعن شو مقامهن عند الله طب كيف بده راجعها أبوها يا أخوي بعدها بدها تتقرب إلى الله بده يمنعها إنها ترتقي وترتقي وترتقي طب لنا حديث عن الزواج الدائم إنه برضو يعني ثوابه عظيم بيجيبوا حديث من عندهم طبعا من الأئمة على قديش بتسمع تسمع انت بتسمع ايه الثواب العظيم اللي للمتمتع بتقول ما شاء الله ما شاء الله هذه الشغلة بدها ترغيب ما هم الناس مرغبين من اصله بس انت فتح لهم الباب لا تقول لهم الله بثيب ولا بثيبش هم منطلقين فيها الشهوات هاي من اصله هاي بدها تقنعهم انه ثوابها عظيم واكثر من المجاهد مثلا بدهم الناس هيك هم هيه بس افتح الباب انته خلصنا ولا تقول لنا ثواب عظيم ولا غيره انتبهوا فلما يكون ثوابها عظيم هالقدة خصوصا النسوان لانه مين اللي ممكن يتمنع النسوان عشان بتمنعن لانه بيقبل انهاش لنفسه إن كرامتها ما بتقبل هالكلام شو ربع ساعة هي هي كلها الزفة ويا دوبها موافقه <تصفيق> <تصفيق> اه اه فبالتالي قلب راغبون النسوان واللي بتتمتع بيكون له اه معناته يا اخوي شو اللي راح يصير انت اجيت قلت فيش شهود فيش ولي امر وثواب عظيم انت شو يا ناس اما لما تقولهم لهم زنا انتبهوا الان لما تقولهم لهم زنا مين اللي يزني اللي فيش عنده تقوى مين اللي تزني اللي ما عندهاش تقوى وقداش نسبتهم يعني في المجتمع المحترم قداش نسبتهم اللي ممكن زون في النهاية يعني شو اللي بده يكونوا بيزنو أكم واحد يعني أكم واحد بده يزني يعني خصوصا في مجتمعنا إحنا فلسطيني يعني لأنه برا مرة يعني هون بظل الحمد لله الوضع ممتاز ها الناس هون عندها يعني شرف قداش اللي ممكن زين أما لما تيجي تقول له فيش شهود فيش كذا وثواب عظيم شو اللي بده يصير بدوها تصير هي القاعدة لذلك اسوأ من الزنا كن طب طبنا هي كانت في يوم الايام مباحة شهي اللي مباحة هاي هاي اللي مباحة اللي بالسرقة المباحة اللي كاينة بالسرقة والربع ساعة هاي اللي مباحة كاينة بدون شهود وبدون وبدون وبدون وبدون, وبدون؟ ومش زوجة ايش هي ايش هي لذلك عمر الخطاب صح عنه صح عنه عمر الخطاب انه تهدد من يؤتى به وقد تزوج متعة ان يرجمه صار يعتذر عنه بعض العلماء قال قال بقصد التهديد لا بقصودش التهديد لانه عمر الخطاب سمع من الرسول مباشرة انه هاي حرام وبالتالي هذه مش شبهة قال بسموها شبهة مش شبهة هاي اجمعة الامة هذه مش شبهة وبالتالي بتخفيفش الحد الادراء الحدود ده بالشبهات هاي مش شبهة هاي لازم يعرفوا الناس انه حرام والاجماع انه حرام وبالتالي مش شبهة ولذلك عمر الخطاب لما هدد برجم اللي متزوج وتزوج واخذ متعة يرجمه ليش بدهش يعتبرها شبهة ليش لانه متأكد انها حرام هذاك الشبهة في ايش في اللي مش متأكدين فيه هاي متأكدين انها حرام واللي بيلفه بيدوره بيصيره يلفوا يدوره في الموضوع وروح عن فلان بعد ما الرسول يقول انا حرام بتقولوني فلان من هو فلان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت عنه اكثر من صحابي في تحريمها ها في تحريمها اكثر والقرآن يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون والقرآن ورث زوجة والقرآن قال المطلقة حيضها ثلاث والقرآن والقرآن قال ومن طبقش عليها فمين هيها من هي الزنا أشرف ليش لأنه بظلم متخبي، لأنه بظلم متحاصر، لأنه بظلم مرفوض الزنا لكن هذا فتحنا باب الزنا تحت اسم ثاني لذلك برجم عمر الخطاب برجم أصلا هو هذا اللي لازم يرتجم لأنه هو هذا اللي بده يفتح باب الزنا بإشي اسمه متعة إشي اسمه متعة وزي ما بنقعه المفسرين أحيانا بعضهم في أساطير بذسوها في القرآن أو بينسبوا للأنبياء أمور لا تليق برضو في بعضهم في هذه المسألة صار يلوك ويقول قال فلان وقال فلان والأحديث قدامه والأحديث صحيحة ومش عن صحابي واثنين في تحريم المتعة إيش يعني قال فلان أنا فلان هذا اللي بقول بعد وجود النص والناس الشريفة اصلا هذه بتدخل الهج يعني انا متقبلها لبنته طب ليش ما تقبلهاش وليش ما الناس اه فهون نرجع الان للتفسير فما استبطعتم به منهم فعاتهن اجورهم اجو قالوا انتبهوا الان قال هايو الدليل على انها متعة وجوره هن وهذا انحراف ليش لانك انت لما تغمض عينيك عن استخدام تعبير اجور بدنا نفهم فيما بعد ان شاء الله شو اجور عن استخدام القرآن لتعبير اجور في ايات ثانية وتقول هذه الآية بتدل على المتعة بدليل كلمة الاجور اتوهن وجوره طيب ممتاز إذا نفسر لي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحلالنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم هذه أجورهم وفي إجماع الأمة الشيعة أو سنة الرسول لم يتمتع بإجماع طب هذه آتيت أجورهم هذه الرسول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم آه إذا أتيتمهن أجوهن إذا أتيتمهن لحظوا محصنين غير مسافحين شوفوا التأكيد اللي وارد في الآية هذه محصنين غير مسافحين بعضه هاي في المتعة ما بقولوش في المتعة طب هاي أجو فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن اجورهن. كمان النساء اللي كانوا المهاجرات. كانوا هاجرين يسلمين وهاجرين. يكون زوجها كافر. وتهاجر للمدينة. ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. هاي اجورهن. اذا هاي ولا انخراف. انه, إنه بعمل حاله مشايف مش إنه, انه انه القرآن بيستخدم الاجور في المهور. هاي واحد. اثنين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال هاي استخدم استمتع فما استمتعتم به منهن فآتوهن هاي استخدم استمتع أولا بدي تنتبهوا أنه متع هذا الفعل الجذر هذا الجذر متع في القرآن الكريم يعني اشتق منه تقريبا 71 اشتقاق واحد تبعين اشتقاق متعة طيب ايش هو الان راح طبعا يجي على المعنى ايش معنى على فكره متعه والتمتع ايش معنى انتم على كل انتم بتعرفوا انه في في الحج شيء اسمه متمتع ولا ما فيش هذا اللي بيحل احرامه اللي بيحق له انه يتخفف من الاحرام هذا متمتع مش هيك وللمطلقات للمطلقات بالمعروف على حق علمين. على مين على المتقي على المتقي ايش هو المتاع ايش المتاع هون ايش المتعفون؟ طب نعرف اذا ايش هو يعني نعرف ايش في اللغة اول شيء اولا لاحظوا هي انتفاع فيها معنى الانتفاع اثنين لحظه ايش قد طيب طيب لحظه فيها معنى الانتفاع وفيها معنى لحظه الامتداد المدة بخير امتداد على فكره متناهم الى حين كيف قوم يونس مثلا لما امنوا رفع عنهم العذاب اللي كان ممكن فيهم ومتعهم شو يعني متعهم لحظة إذن, إذن هم شيء في قضية التمتع والمتعة الانتفاع هذا واحد اثنين اثنين وامتداد لحظة هاي الركن الأول انتفاع الركن الثاني امتداد مدة في خير هذا هو التمتع بشكل عام الله يمتعكم في صحتكم والله يمتعكم في دينكم والله ما يماتعكم بجيرانكم واه. شو يعني معناته انت بتنتفع الانتفاع اللي فيه ايش اوش امتداد بخير امتد خير هذا طب التلذذ خلمك لذلك احنا لاحظه بنستخدم متاع البيت لانه من الامور التي تنتفع فيها في البيت ولمدة كمان يعني فيها امتداد شوية لما كان اه طب ولكن مش قادر افهم انا ليش يعني بروح الذهن في المتمتع فقط للتلذذ تلذذ ايش تلذذ جسدي ولا روحاني ولا ايش يعني الواحد بتلذذ ولا بتلذذش لما يسمع آه صوت آه يسمع مثلا ابيات شعر جميلة او صوت المنشاوي بتلذذ ولا بس بيستمتع بيستمتع ها ها وأي شيء بتستمتع فيه غالبا بده يكون على فكرة بنفعك بطريقة أو بأخرى طيب لحظة ممكن يضرك هذا الوضوع تاني التفصيل لكن خلينا نشرح فما استمتعتم به هون بدي أطرح قضية وجدت صاحب المنار اللي هو محمد رشيد رضا بيرد على بعض المفسرين وبقول ليش ما يكون كلمة فما استمتعتم استمتعتم ليش ليش ما يكون فيها معنى الطلب وهي راي يستعرفوا ليش مقول هيك ايش الطلب يعني كيف لما نقول استمطر عم بطلب المطر واستغفر عم بطلب المغفرة واستنصر عم بطلب النصرى واستصرخ يعني انه يستقالوا اذا هذا فيه معنى ايش الطلب وشو المانع استمتع طلب المتعة طلب الانتفاع الممتد بخير عم بيطلب الانتفاع الممتد بخير اه اذا وانا بشوف انه هذا كلام محمد رشيد ضده في هذه المسألة في مكانه ليش والقرآن بدي يقول هيك لاحظ وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم اولا انه لو كان المسألة ابتغاء بالمال مش ممنوع لانه ممكن اتصور انه ممنوع لانه هاي علاقة شريفة فوق المال لي لمرة واحدة طيب لي لمرة واحدة يعني مش زي زي أي شغلة كل ما لا فما استمتعتم به منهن يعني ال واحد فيكم يطلب شوفوا لأنه دائماً من الطالب وين المطلوب من الطالب وين المطلوب الرجل طالب في الغالب و... يا هل يجوز المرأة تطلب نعم بس غالباً فطرة الناس من اللي يطلب وحتى الحيوانات على فكرة اللي دائما بتعرض اذا بتلاحظوا للأنثى الذكر الا بكون لك نادر في طائر اسمه النوراس هذيك الأنثى اللي بدائما بتتعرض للذكر النورس ماشي اما باقي الكائنات بتلاقي مين اللي دائما حطل الذكر مين اللي يطلب الذكر اه فالكلام هون الان الذكر الذكر مين الذكر اللي هو اصلا بطبيعته منتج وهذيك هذيك وظيفتها الاجتماعية الراقية تمنعها انها تكون دائماً مكتسبة، ها؟ ولذلك، فما استمتعتم يعني ما ما طلبتم من منفعة وخير ممتد في العلاقة فيهن، فعاتوهن أجورهن، نجلا أجور، نجلا أجور، أجور بسرعة لاحظوا شو هو الأجر؟ أجرة ومشتوق منها في القرآن وردت في حدود 108 مرات. مية وثمان مرات واكثرها يستخدم في الثواب لانه انتو ايش انتو بتتعبد وبتتتقعوا من الله ايش الاجر العظيم الاجر العظيم ايش الاجر يعني اكثر ما تخدم يعني تقريبا في حدود مية ممكن يكون مستخدمات في هذا المعنى اذا وارد في حدود اجره قد ايش مية وثمانية اجره ومستقاتها كلها غالبا مستخدمة في ايش أصلا معنى الأجر هو المثوبة المثوبة إنك طيب فإذا فأي امرأة تطلب إنه يكون في انتفاع وامتداد بخير في علاقة همشيك فيدفعه لأنه متحرجين أصلاً الأصل إنه هل يجوز المهر ولا ما يجوز لا هذه علاقة كويسة والمرأة تعطى لأنه مين المنتج؟ والهدية هاي القرآن مشان ما يلفوا شو يدوروا القرآن قال سما صداق وآتوا النساء صدقاتهن نيخلا وقال أجر هذول الثلاث لازم بدنا نفهم المهر لازم يكونين مع بعض أولا هو صداق إيش صداق بتعبر الرجل عن صدق النية بالهدية هاي اللي بغض النظر تشوي اذا شو معنات صداق تعبير عن صدق نيح اي واحد اذا القرآن لما سمى صداق الان نحلة ايش النحلة العطاء اللي هو زي الهبى بدون مقابل اذا لاحظوا تعبير عن صدق عطاء بدون مقابل ايش هذا هو الثلاث اما بدهم يعملوا لياها اجرى بمفهوم بمفهوم فإن أرضعنا لكم فأتوا هن هذه من النوادر في القرآن اللي استخدمت بمعنى الأجرة اللي بتعرفوها بالمعنى الأجرة اللي بتعرفوها ما استخدم في القرآن إلا قليل جدا زي فإن أرضعنا لكم فأتوا هن بس ولا كل الأجور في الثواب ص يأتيها أجرها مرتين يأتيها أجرها مرتين فعل ايش على عمل الصالحات فالقرآن إذن لخظه لما صمى صداق لأنه تعبير عن صدق صدق إيش الرغبة ولا يكون المتمتع عنده صدق في الرغبة اثنين اثنين نحلة شو يعني نحلة بدون مقابل لما نقول فلان نحله شو معنى نحله أعطاه بدون مقابل ثلاث مثوبة شو يعني مثوبة معناته على فكرة علاقتك فيها علاقة راقية جدا إلى درجة أنه هي هي أنت مش منتبه شو بتنتفع شو بتنتبه شو بتنتفع وتتمتع في الحياة بوجودها أصلا أصلا هو ليش الله خلق مش قال لتسكنوا إليها طب السكنة انتفاع ولا مش انتفاع طيب لاحظوها لتسكنوا إليها السكن انتفاع ولا مش انتفاع تمتع ولا مش وتمتع شو هو السكن هذا هي لكن يا سبحان الله بعض الناس شو رح حصر الموضوع في العلاقة الزوجية علاقة الجنسية إيش؟ هي العلاقة الزوجية جنسية بس طب هذيك فيها تمتع كمان ماشي الجنسية ليش بتحصروها فيها قال نخلة لازم توفق بينهن قال صداق قال نخلة قال أجل اللي هو المثوبة أصلا اجمعهم مع بعض وتدرس ايش فلسفة المهر واصلا يقدم مرة واحدة مش زي هما هم اعتاد مش زي ما هم اعتاد انتوا الان لما بتستعجروا بيت لا يكون تدفعوا لمرة واحدة ولا كل ما مر شهر ولا كل ما مر شهر سنة خلصة سنة بتيجي اللي بعدها هذا مرة واحدة بيقدمه قدمه وبالعكس هو الدين حظ على انه يكون ايش انه كل ما تخففت منه معناته افضل كل ما كان المهر ايش يسير افضل يسير أرضل إيش يعني آه لأنه الأصل هو تعبير عن صدق العلاقة اثنين هو أعطاء بدون مقابل ثلاث هو موثوبة إيش أنه أنت بتنتفع بـ بـ بـ بإيش وـ وـ وـ بخير ممتد شو هو الخير الممتد هذا؟ شو الخير الممتد هذا؟ آه وآخر دعوانا الحمد لله